بدايه س م ل ل صلى الله نيابه وسلم عن د بداية ا كل العاملين بالمعاهد العسكريه وعن كل اهالي مركز حكمي ام دين ب ش وما ي وأساترتي ي التحقيق ر م ا ل ي ومثلهم يعتشح و ا تبدو في حضور هؤلاء العلماء الا ج م ا لقومهم ت ي م م و منهم قبل أ ن يتوفوا ويبتسموا ثانيا لو كان مطلوب مني ان اتكلم عن احكام المنع او احكام الغنا ف ك ا ن ا ا م ر بالنسبه لسان الميسور اما عن ط ق و م ا ت النصر و ا ل ت ن ك ي ن فهذا امر و ا س ع جدا مصيرا الى الكلام عن بعض هذا الموضوع الواسع ا ل ص ط ي ر جدا وهو أ س ب ا ب ا ل ق ا و م ا ت النصر ة ا ل م و ي ن لا شك ان هذه ا ل ق ا و م ا ت ك ث ي ر ة جدا تتسع باتساع عقول ا ل س ع ا د ي ن وباب الاجتهاد ف ي ه ا و ا ح د ولكنني اختصم الحديث لضيق الوقت واحتراما لاساتذتي فاقوله الله س ع ح ا ن ه ذ ه ولكن ي م ن ان ت ت ا م ل مع الله على ا ل ي س ل د ي ن من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين س ر ا ل م س ل م ا ن من المسلمين ل ب ن ا ل م س ل م ي ل ع ن ا ل ص ي ف ف ي ي و م ا ل س ب ت وجاء ا ل ت ا ل ف ي ي و م ا ل س ب ت ي ن من المسلمين من ا ل م س ل ت ا ن ا ل ش ي ط ا ن تاتي شراعه في يوم السبت وما عدا آل ذلك تأتي ش ب ي ح ه جدا ي ق ت م ر ه الله عز وجل ا ن ق ت م ت ب ن ه اسرائيل الى ث ل ا ث ة اقسام قسم اعتدوا في السبت وجعلوا جوار البحر اشهر ب البحيرات ي د ع و ن فيها الصيف في يوم ا ل ج م ع ة ثم يصطادون ح ي ل ة د ح ا ي ه وفريق انكروا حتى انهم جعلوا بينهم وبين هؤلاء القوم المعتدين حجاب وفريق س ك ت لم يصطادوا ولم ينكروا وقالوا للذين أ ن ك ر و ا لم ا تعظون قوما الله مؤذبهم أ و معذبهم عذابا شديدا قالوا أ ه ل العلم أ ه ل الفضل الذين أ ن ك ر و ا المنكر قالوا م ع ذ ر ة إ ل ى ربكم قالوا م ع ذ ر ة نعم لما جاء الهلاك من الذين نجوا هل أ ه ل ك الله عز وجل الذين اعتدوا في ا ل س ب الذين اصطادوا ونجا طائفتين قال ابن عباس رضي الله عنهما لم ينج الله عز وجل إ ل ا ط ا ئ ف ة و ا ح د ة قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أ ن ج ب ن الذين ا ينهون عن السوء الذين نجوا الذين ينهون عن السوء و أ خ ذ ن ا الذين ظلموا بعذاب بئيس ل م ا كانوا ي س ك و ن إ ذ ن ا ل ن ج ا ة في ا ل أ م ر ا ل م ع ر و ف والنهي عن المنكر السكوت على المنكرات كفاعلها ي ه ل ق الساكتون إ ن لم ينكروا بقدر ما من الله عز وجل عليهم من علم و ق و ة ي ه ل ق الساكتون مع المقبلون أ و مع, مع الواقعين في المنكر وهذه من خصائص أ ه ل ا ل إ ي م ا ن وضدها من خصائص المنافقين قال الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف والحديث عن ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقهه يحتاج إ ل ى محاضرات ك ث ي ر ة ثم بعد ذلك من مقومات النصر ومن أ ع ظ م ه ا التي نحن بحاجه م ا س ة إ ل ي ه ا ا ل آ ن الاتحاد و ن ج د ا ل ف ر ق ة و ح د ة الصف هذا من أ و ج ب الواجبات ا ل آ ن لا نتنادى ولا نتناحى إ ذ ا كنت بالامس تختلف مع اخيك في مسائل ف ر ع ي ة جبهيه فلا ع و ا ن ا اليوم ا لاختلاف ل أ ن الاختلاف في ا ل أ ف ك ا ر والمفاهيم يؤدي إ ل ى اختلاف في القلوب والاختلاف كله مذموم إ ن نبي الله هارون عليه السلام ا ت ر أ ن ي ب ق ى مع بني إ س ر ا ئ ي ل وهم يعبدون العلم حتى إ ن نبي الله وكلمه موسى أ خ ذ بلحيته ا إ قال يا ب ن ام ما منعك إ ذ رايتهم ضلوا الا تتبع عنك افعصيت أ م ر ي ماذا كان عذر هارون عليه السلام قال إ ن ي ق ش ي ت أ ن تقول ف ر ق ت بين بني إ س ر ا ئ ي ل تاثر أ ن يبقى معه م وهم يعبدون العز على ا ل ف ر ق ة والخلاف انظر ولكن ليس معنى هذا اننا ن ت ف ل على ع ب ا د ة العلم لا ولكن إ ذ ا كان بينك وبين أ خ ي ك ب ا ل أ م س بعض الخلاف في بعض المسائل ا ل ف ت ه ي ة فلا مانع اليوم أ ن نتقي الله عز وجل و أ ن نتوحد ومما يؤلمني كثيرا في هذه الايام خ ا ص ة أ ن بعض ا ل أ ق ز ا م من أ م ث ا ل ي يتطاولون على العلماء ف ا ل س ا ح ة أ ص ب ح ت م ف ت و ح ة وهذه إ ح د ى هذا المفتاح العظيم ان كثيرا من الاقدام يتطاولون على العلماء ب د ع و ة ا ل ن ص ي ح ة تقديم ا ل ن ص ي ح ة الدين ا ل ن ص ي ح ة ولا يقسم من اسئلتهم أ ح د جارة جارة ا ل ش ي خ محمد حسان وداره ي ج ر ح علماء الاسكندريه وداره ي ج ر ح الشيخ فلان هذه والله تعالى ت ص ب ر من بعض من لا تصل قاماتهم وهاماتهم نعال هؤلاء العلماء نحن الجن علماء ويجب علينا في هذه الاوقات خاصه إ ذ ا كنا من قبل نحترم علماءنا ومشايخنا فيجب علينا من اوجب الواجبات في هذه ا ل أ ي ا م أ ن ن ت ف حول مشايخنا و أ ن نسمع ونطيع بعلماءنا ف ه و السواج الذي يضيع لنا الطريق لنعلم إ ل ى أ ي ن نسير يوجهوننا ولقد سمعت باذني بعض التطاول من بعض ا ل أ ق ز ا م مني كما أ ق و ل على ص ب ي ل الشيخ محمد حساد ح ض ر ه الله بدعو النص و ا ل ت ن ا ط ر قلت ياكل س ا ئ ي ا في نقطه ق ا ل أ ن ا معنى س ا ئ ي ا قلت ك ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و إ ذ ا أ ح س ن ا ل رجل إ ل ي ه ا ا ل د ه ر ك ل ه ثم س ا ء إ ل ي هايوم ا قالت م ا ر أ ي ت منك إ ح س ا ن ا ل ق د هذا ا ل رجل لا أ ق و ل أ ن ه لا ياتيني بافضل بينه لا له بشر يعلم علماء الامه يصيب ويخطئ ولكن كفى به او كفى ب ح س ن ا ت ه ان كانت م و ا ط ف ه فيها بعض زلت ا كما ترى وليس انا و انت الذين نقول انه زل في هذه او لم يزل في هذه ما بالنصح احتاج الى امور ك ث ي ر ة جدا منها من انت حتى تنصح ومن انا ثانيا ماذا واقعوا اذا كان الدافع لله عز وجل ام للهوى ثالثا بعد أ ن تعرف ك و ن ت قدرك وتعرف من أ ن ت ومن الشيخ الذي تنتقده تعرف أ و ل ا قلبك و نيتك هل هي فعل ا لله أ م انه لهوى و ل ن ص ر ة باطل و ل ن ص ر ة هوى في نفسك ثم بعد ذلك أ ن يكون الحب س ا ئ د ا حتى لو اختلفت معك وكما قلت إ ن الخلاف بين ا ل أ ئ م ة الكبار لم يفسد بينهم م و د ة بل إ ن الخلاف بين أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما في بعض المسائل ويقف الاحترام ويقف الود وتبقى ق و ة الدين وتبقى أ و ا ص ل ا ل م ح ب ة و ا ل ت و ق ي ن والتقدير لكل منهم ل أ خ ي ه أ م ا أ ن ي ت ف ا و ل من لا تصل هاماتهم و ر ؤ و س ه إ ل ى نعال م ش ا ي خ ن ا ك ا ف ة المشايق العلماء لا اريد أ ن اخصص أ ح د يجب على ا ل ص غ ا ق أ م ث ا ل أن يحترمون ا ل م ا ء ا ل أ ك ا ب ر و يروي ت ل أ ح د ه م ز ل ل فقلت ل ما قال الله عز و جل اقتدي ب ق ر آ ن اقتدي ب س ن ة نبيك ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و السلام ق ل إن ا ل حسنات يمسي ا ادم قل و ا ل سلام إ ذ ا بلغ الله و كل ت ي ء ل ي ح م ل الخطر افلا يحملون الخبث سواء كان الشيخ حسان حفظه الله او علماءنا و مشايخنا الذين نعارهم فوق راسي من علماء الاسكندريه او غيرها نحن نتعلم و نستفيد و نضع رؤوسنا تحت ا ف د ا م مشايخنا حتى ينظر الله عز و جل علينا بان نستفيد من علمهم و يجب ايضا على الكبير ان يتواضع و ان يهبد من الصغير الرحمه و الرافه و العلم في العلم. كلهم أدب وإنما كبير、السن. فلا ي ا ع ع ل ل م م ن ا ك ل ه مانع ذو وذو و أدب قلق ابدا ان تنتشر بيننا في هذه ا ل أ ي ا م خ ا ص ة وفي ا ل أ ي ا م كلها روح ا ل إ س ل ا م وروح ا ل ا ق و ة ا ل إ س ل ا م ي ة التي أ ت م ن ى أ ن ت س ت خ د م الى توجيهات احد علمائنا عن هذه الروح وهذه الحقوق لابد ان تكتشف ان احد اكادر علماء السلف مر برجل سقاه س ق ا لفت الماء وكان هذا العالم الجليل يصوم يوما ويصطر يوما فصادف يوم ص و م ه ان مر بسقاه يقول رحم الله من ش ر ف رحم الله من ش ر ف وقال لي هو أ خ ذ كوب ا وشرب قالوا أ ليس ف م ا قل ا ل ع ل ه م س ت ج ا ا ل د ع و ن هناك سيئه و ج ل أدب م و ا ف ر ي ن ومسافرين و أ س ا ف ر ي ن ومسافرين ومسافرين منهم ومسافرين ومسافرين ومسافرين ومسافرين و ر س و ل ه أعظم مركب يركبه الانسان لينجو في هذه ا ل أ ي ا م ولست اعني ب ا ل ط ا ع ة المفهوم الواسع فطاعه الله اسم جامع يشمل كل ما يحب ه الله ورسوله و ا ل م ع ص ي ة أ ي ض ا اسم جامع يشمل كل ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن م ا أ ع ن ي نحن أ ص ح ا ب ا ل د ع و ة خ ا ص ة والناس ك ا ف ة و ا ل أ م ة عامه لن تنتصر ولم ي ر ت د ع شكلها إ ل ا ب ط ا ع ة ربنا س ب ا ر ك وتعالى إ ن الله عز وجل لا ينصر إ ل ا من ينصره قال الله عز وجل ولينصرن ا الله من ينصره وقال عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن تنصروا الله ينصركم ويثبت、أقدامكم. ابليس م م ك اربط من ا ل ج ن ة وكان سببا في لعنه وبعده من الله م ع ص ي ة و ا ح د ة عصى فيها الله عز وجل ابن و ادم عليه السلام اربط من ا ل ج ن ة بسبب م ع ص ي ة و ا ح د ة عصى فيها ربه ثم تاب و تاب الله عز وجل عليه أ ه ل ك ه ا الله عز وجل بمعصيتها وكما قلت ا ل آ ن بنو إ س ر ا ئ ي ل وغيرهم من ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة أ ه ل ك ه م الله بذنوبهم فيجب علينا أ ن نحذر إ ن الله عز وجل ليس بينه وبين أ ح د خطه ن س ر أ ص ح ا ب محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هزموا ل أ ن ه م ق ا ل ف و ا الامر في موقف واحد يوم أن ق ا ل ف و ا الامر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبين و ايديهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف ي ه الله م وسلم. رسول نرجو نصرا وكثيرا من اخواني ن مقصرون ا ت ش ع و ن بما لا م يرجون ف ا وكثيرا من لله ا وقارا يقطعون ارحامهم ولا يحسنون الى جيرانهم ولا نغتر بكثرتنا كيوم ح ن ي ف اذ اعجلتم ك كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم ا ل أ ر ض بما رحبت ثم وليتم أحجر من نفسي الله وجل مدبرين أنا, أنا أعلم نفسي ي ج ا أنا أ من ا س تقصيرا و ت خ ي ص ا ولكن أ ه ل العلم ر ح م ه الله من من ناصر وممن ن معاصرين ر ح م ه الله قالوا يجوت للمرض ان ي م ر المعروف وان لم يات ويجوز ا ل م ر ء ان ينهى عن المنكر وان كان ي أ ت ي ه نعم إ ن ي أ خ ج ل من نفسي حينما أ ت ح د ث عن طاعه الله عز وجل ولكن أ و ص ي ك م و أ و ص ي نفسي والله أ ن نستمسك في هذه ا ل أ ي ا م بتقوى الله عز وجل لعل بيننا احد الصالحين يستجيب الله عز وجل لدموعهم في و ف الليل لعل بيننا الان صالحا يستقيم الله عز وجل لدعوته فيهيئ بامتنا امر رشد يعز فيه اهل ا ل ط ا ع ة ويزك فيه اهل الكفر والفسق ا الله واني لغفاء واني ل وجل عز ولكن يجب ي ك و ذ ا ل م ك ا ن ا ل ذ ت يجب ت ن يكون هذا المكان ي يجب ي هذا المكان ل و ن هذا ا ل ا ن ل ذ ي يجب ا ي ه ا م ك ا ن الذي ي ان ي ك هذا ا ل م ك ا ل ذ ي يجب ان ي ك و هذا ل م ك ا ن ا ي يجب ا يكون هذا المكان الذي ي ب ا ي ك هذا ا ل م ا ن ل ذ ي يجب ان ي و ن هذا ا م ن ا ي ي ب يكون هذا ا ل م ا ن الذي ي ج ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون ه ا المكان الذي يجب ن و ن ا ا ل م ا ن الذي ا و ن هذا ل م ك ا ن ا ي يجب ان ي ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ا ي ان ب ان يكون هذا ا م ك ا ن ا ج ب ان ي ج ان ان يجب ان ان ا ي ب ان ان ان ان ان يجب ان ان ان ان ان ان ان يجب ان ان ان ان ان ا يجب ان ان ان ان ا على ما قدم ونسال الله تعالى ان يجعلها الموازين الحسناتين عن ك و موازين ع م ن معكم برؤية حسناته المطال ونحن يتحدث ع تحكين شرع ل ل ه ع ى و وأن يعلم بشرع فهي بشرع الناس الله أنكم تنفقنوا تبارك وتعالى النعمة الرغمة والغاية الذي انزل الله سبحانه وتعالى كتبه وابصر الله تعالى رسله لتحقيق توحيده سبحانه وتعالى م الحمد ي ش بينهم ثم لا يللوا لا في ينفس أن ا ج ة م ا فضيه ي و لله سيكتفنا سبينه إن شاء الله تعالى الشيء بشيء بالمنع من رب الله تعالى عنوان وألقهم تحت ي ن ه م العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما ص ل ي ن على ال ابراهيم وعلى ال ا ب و ا ه ي م انك جميل مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آ ل محمد كما تباركت على محمد كما تباركت على محمد اصبحت ان يرفع انسان ل م ويتحكم الشريعه قبل المستنكر ويجد من يصرف به من كل جانب ماذا تقول يا ايها الرجل اتريد ان تعيدنا الى ما يسمى بزوجه دينيه وتريد ان يتحكم الشيوخ في اعراض الناس وفي دمائهم وفي اموالهم وان يتسلطوا على الناس كما تسلط الرجال الكنيسه على ا ل ح You guys are the worst. هذا ا ل أ م ر ليس بالجديد بل هو القديم فقد روى البخاري ه ابي داود و غ ي ه م ا ل ي مسند الكتف ان ا ل م ش ر م ي ن قد اتوا إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم ف ق ا ل ا يا نبي الله ا ل ش ا س و ص بح ميته ش ا ر م س ا ح ي ل من الخناق قالوا خلونا نقول تعالي يا مسجد ق ل ب ي مسموحا بيدك WAAAAAAA、well ب ن ت ي ج ة ك ا في ب د ا ي ة ده كان هذا القانون إ ج م ا ل ي مصانع الخمر في أ م ر ي ك ا ومراميها ذ ق م ع سبقتها ي ا ت ا ي ا ت ا لكي م ن و يتلقوا أ م ر الله سبحانه وتعالى ثم ن ز ر قوله و ج ل ف يولاه افيات ي ن ل ى بها ا ب ن ه وساجدك وغيرها ل ن صغير الاجواء المرئيه المدينه وقام يزيد عن الناس و ا ل ر ئ ا س ة و ا ل د ا ل ا ف ا التي ت ض ن و ت ت م ع ن ه ا مع ان ي ج ت م ع و في ان ي ق و ل و خلوه في ا ف ع ا ي ه م قبل اقوالهم و ا ل ش ر ط الثاني هو عظيم المسلمين الذين حرموا ولكن منهم لا الله ينتقد منهم نوع من الدوله اللي كانوا حيشركوا عندنا ومبتسمعش الكلام الحلو دائما الاسراع احنا مبتعرفش حاجه في الدين ا ل ع هذا الكلام يطلع لنا فقط وشوف بجد ف ب ديماري كونت ر ف ه لوحدي ق و ل ل احنا دين عشره خ ر ي ن بينين تقعد ت ك س ا ل حسابات بلاش أ ق و ل و ا لا هيتسع ا ل م د ن ي ة ولا م ساعة ا ويأثر على ل مش ا ر والوقت ه ي ر ك ع الفلوسة اللي فبعد ودوالي المساعة يركع مدين ي مش ه دي مصلحة ل ح ت ا عزيز عزيز عزيز. عزيز الله لا وقد ا ل علي بن صبي رضي الله عنه لتلميذه كوبيد بن زياد يا كوبيد احفظ عني ما اقول القلوب اوعيه على الصغار قبل علمه نفسه إلى على ولو الصغار ع م قرات ل ع ا ل سوره ل ق العصر فيها هذا ا ل م ن ه ج الرباني والعصر الا ان زال لفي خ ص بادوات الحصر الا الذين ا م ن س ت ث ا ه اجعل هذه الصوره ة من اجل حياه لو ان كل الكلام اللي حولنا ه المشاكل اللي ع لسه يكون ف م ان شاء الله وهذا خلي م صوت ع م ل ا ل اي ت ع م ل ا ل معودات ثم بعد ذلك يعني ان تتواصى ل الحق جميعا بالخوف ويحسد فانها الدائم من الاسفل و عم. الناس, الناس عملت ايه كل اللي عنده ب ر ر ت وخد ب ا ل اللي كان واحد الارض يغير حتى يمر بداوا ل ي و س يدور اللي معندش ت ل ا ت ا وخد ب ا ل ض كل الفلوس كل البيت يقرا بيوم القران و ا لا فيها. الناس كل مش هيتع الصورة و ن ل ق ر آ ويستفيدون بالله عز وجل ه و ب ا ه و و ف ع و ن ب ا ل ض ر ا ع ة ان يتوفاهم على الاسلام وعلى التوحيد وهذا امر لا شك ح د ى لكنهم مش ش ا ه ف ي ن طبعا اعدوا في يوم خميس في مالي. وقعد من كذا كذا. فلما ل ي غابت الشمس اول يوم عمر كل ن هذا ا الناس الظروة انسى من الامر د ل مكاش ا ل مظبوط ويد الشعب ف ك ل ا ع ا ف ة د ل ى م ا ك ا ن ع ل ي ه ضغط رجال عظيم فالصاحب يبلغ ع د مننا يا عباد الله م دعوه المسلمين الرفض من في اهل العلم ح ي و ل ن ا يا حباد ا ل ل ه العلم ا ويستمعون ا ل ا ل ع ل م من طلبة العلم ويستمعون و ش ي ر ا ل و ق ت ي ب ا ت ش ا ر ا ل س ن ة و ع ز ك اهل ن السنه وعيدة كان يشجع اللي إن إن إن بس ده بيشجع الناس ض ع ا ط ف عموما ل ل ي بينا انهم يمشوا لانهم ي ت ع و د ا ل ن ا س انهم يمشوا مع ناس كتير لكن هذا هو فاذا كان ميسر ت يحسن كما كان وابناؤنا الذين يتبوءون المناصبات الان هم الذين يدعون الزلفى فماذا نستمع لنفعل عباده الله نفعل حتى ندور على ص ل ح ا لسان خير صلاه فوالله اعلم ان هذه التعديلات فيها ايجابيات واشياء تجد محقوقه صورا وموتا وكذلك هناك ايجابيات منها الرافعه ذ القانونيه ا عادي أن الرهابيه ي ر مراضي العزة في ع ا ل مع اسمع كلمه ا الارهاب م وليس وعده لو الارهاب ل في صيني جوني ونمي الهام جاد الذي ي ر ي د ه الامم ل المتحده وليس الامن ولا العقل ونحن ل ه ا نصر على تحديد مشروع الله سبحانه وتعالى والحفاظ على هويه هذه الامه وندافع عنها حتى اخر رجل مني ولا المتوصل في هذا الامر لكن هذا هو المتاح ا ل لسه بنسحب مجموعه قال ما نقول ن لا لا وطريقه من بعد اخلاقك لسه بنادي انا ع ف ي النعمه وراء خطوات يقولك الخطوات دي ممكن تباحيه والله ان قبلنا نعامل الناس المسلم دلوقتي بيقول ا ش ان و لا اله الا الله واشهد ان م ق ك م ه لسان ل هو المسلم للرب بينه ل ل ن وبين نفسه لا ترضى ر ان نفصل ت عن قلوب الخلق مؤسساتها ونشك عن صبوره في انتخابات ق ا س ي ة ا ن ل ا ي يصح الناس ل ص و ا ت ه ا و ل ص و ا ت ه ا فينا اللي ا ل و ا وسالتهم ب ي ص ح ى ان ك ل ن ا س ح ت من غير ر ل ي د اللي ممكن يكسر و ه كل ثلاثه اربعه دلوقتي ع و ز ي ن ي ح م ل و ا ح ع ي ن مطمعين قطعين يصارين well رسول ا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم ب و ل عليه ا برغم السهاد الفوا لآتنا على ر ل م ابو قال ودي ه البكر ا ف ياتي بصيره واتوب بها ب ك م أ ج م ع ي ن معي قال يا ابا هل تاملك يا ابا ل م قد جعلها ربي حقها وقد احسن بي اذ اخرجني ا من الجهد صح من الجهد من السجن طيب ليه اجري مكانيه اخطر بالنسبه له يعني في الجهد ط ل صغي خاص عليه من البلاد في أول اصبع في مكان ي س فيه اليس م ض ل م حتى كان العوده ميسوس ظ ا ر م فرفعاني وفي مثل هذا المكان هذا أ خ ط ر ف ل ت س ت ي ب المورد ا ي ه المكلف مع ناس يؤنسهم ويؤنسونه غ ي مكلفين اكثر ومع ذلك لما حضرت خ و ت ه احسن بي اذ اخرجني ف ن س ه ا ل ج م ي ولم يذكر الجميل قال العلماء حتى لا يخرج إ خ و ت ه لا يذكرهم بما فعلوا معه من ا ذ ا ولذلك العقل عقل جميل وصفه سطح رائع صفه ن ب و ن صفه يوسفيه احسن بي اذ اخرجني ف ن س ه ا ل ج م ي فلم ي ج ك ر الجبن الان ح ت ى ل و انكم ه وعنه ان انا تقولوا لكم ت ذ ا و ع م ت ك ذ ا و ل ه حتى اكبر لو كنت تعفو ن ي اجبارية عنه و س ع ق قال ل جميل الصف جميل هذا ا ح س ن اخرجني السجن فرامتر الجهر من لا لم تلقل فقط د س إذ جاء بكم عندي إحسان, جودكم عندي إحسان, إحسان, البيت أحسان, البيت أحسان البيت. وجاء نبيه المستجد بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان اخوتي عليك يعني فعل نزغ ممكن يذكر مع مفعول واحد واما ان نزغنك من الشيطان نزغ لم يذكر مفعول اخر إ ن م ا قال نزغ الشيطان بين إ خ و ت ي وبيني لما أ ن ذكر نفسه أولا ل ذكر ا ل ن ز ل ذكر نفسه أ و ل ا صلى الله عليه وسلم فقال من بعد أ ن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي م لاقيهم انك شاء ل ع من اعوام ما يكون على تحقيق ا ل إ س ل ا م الذي دعا اليه الاسلام وذكرنا للعلماء في مثل هذا المقام نسال بينا الله عز وجل أ ان نتبعنا على طاعتنا وندفع عن كل راس نسوق ولي ذلك والقدر عليه و ا ل تبارك وتعالى ل ل ه ع نسال الله سبحانه وتعالى عن المدينه هذا وعن الملك ا ل ق و م ي ه ل اهل شيء ع سنقوم العلم هم الابناء على الله عز وجل وهم, الذين بالدين الحق. وهم اهل الخشيه من الله جل وعلا قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عز وجل ونحن يتعلم بينهم كما ذات ولو هذا ردوه ي ث ق ل ل ل ا الى ر اولي ه إِلَى أ و الامر منهم لعلهم الذين يستنبطون منهم فقولوا الأمر الامر ل هم اهل العلم ا شيء ي ن إنتا ك و تنفذها افضل ان تطلع و لم تستفيد شيئا او لم تاخذ شيئا تستفيد به للعمل. للعمل يعني ليس كثير يعني. اضيلة فيه سيدة والدارة والدارة فيه. سيحدثنا عملية. لنسمع نعمل عبدالله تعالى عن يعني نفعلها. لكن نرجو ان احنا ان ان من خلاص خلاص كل الله الله الروحات لا دارهم واحد شاء شاء ما اشهد ابو مضى امور ما ما المطلوب وضغط هو وشيء مساء و ي م ه ن ا ر ا ب ل ا ن الله ت ق ب ي و ي س د ع ن ه وقلت ه ا ع ل ي ك ر ح الله و ر ح م الله س ب ح ا ن ه و ر ح الله و ر ا ل ل ورحمه الله و ر ح ه الله ورحمه ا ل ل ورحمه ل ل ه ورحمه الله م ه الله م ا ورحمه الله ورحمه الله و ا ل ل ح م ه ل ل ه و ا ل ل و ا ل ل و الله م ه ا ل ل ر ح م ه الله و ر ح ه ا و ر ا ل ل الله ورحمه الله و ر ا ل ل الله و ر ل ل ه و ر الله و ر م ا ل ل و ر ح الله و ر الله و ر ه الله م ه ا ل ه و ا ش ه و ا ل و الله م ح م د الله و ا ل ر س و ل ح م ه و ر ح ي ه و ر م ه نحن ن ح م د الله تبارك وتعالى ان أ ز ا ل عنا غمه و أ ب د ن ا شيئا من ا ل أ م ا ن ي وشيئا من ا ل ح ر ي ة والنعم غ ا ل م ن ا ت س ت غ ل ب من الله عز وجل و ت س ت ل ا و ن ا بالشكر أ ي نعمه حتى تدوم عليهم وتستكثر وتزيد لا بد لك من شكر لهذه النعمه و إ ل ا زالت هذه النعمه ف إ ن الله عز وجل ذكر أ ن ه أ ن ع م على قوى وامم بنعمه او بنعم فلما كفروا بالنعمه ولم يؤدوا شكرانهم زادت النعمه وذهبت عنهم هذه النعمه كما اخبر الله عز وجل برغباتهم ل ل ا قريه كانت آ م ن ة ه مطمئنه نعمتين الاب أ ياتيها رزقها رغدا من كل مكان لم يتشتري الى رزقها اعظم نعمتين, أعظم نعمتين. ينعم ب ه م على الانسان ان يرزقه الله عز وجل الامن من كيد الاعداء ثم يرزقه ك ف ا ي ة الرزق فاذا رزقه ص ح ة م د ن ي فقد تمت له ا ل ن ع م ة وحيزت له الدنيا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ضع الله عز وجل ه ذ ى المثل ب هذه القريه التي كانت آ م ن ة موجوده ي أ ت ي ه ا رزقها ر ا غ د ا من كل مكان فكفر ي بانهم ن ي ك ي ف ر بانهم يعملون بشكرا لست هذه ش ك ر نعم فعبد الله عز وجل ح ا ل ه إ ل ى أ س و أ حال فاذاق الله لباسا الجوع والخوف بما كان ي ص ف ا الله لما لم يشكروا ن ع م ة ا ل أ م ن ولم يشكروا ن ع م ة ا ل ك ف ا ي ة الرزق التي ابتلئوا بهما فان الله عز وجل لما يبتلي ع ذ ا ت ه من ن ع م كما قال ر ب ا ل عز وجل ذلك من فضل الله علينا وعن ل الناس ولكن اكثر الناس لا ي ش ك ر و ا قال هذا من ف ض ربي عليهم هي بلون ااشكر ام اكبر فقل للنعم انما هي ابتلاء واختبار ف إ ذ ا نحن شكرنا ا ل ن ع م ة دامت ربنا عز وجل ذكرنا بمن لم يشكر النعمه ف أ ذ ه ب الله عز وجل عنه النعم و أ ب د ل ه م بضده كانوا في أ م ا ن ه ف أ ب د ل ه م بضد ذلك خوف وكانوا في ك ف ا ي ة رزق وصوم عن سؤال الناس ف أ ب د ل ه الله ل م ن لم ي ش ك ر هذه ا ل ن ع م ة أ ب د ل ه الله بها د و ع ا ف إ ذ ا استدراك النعم ا و ا س ت غ ل ا ب ه ا إ ن م ا يكون بطاعه الله واستلامتها إ ن م ا يكون بشكر الله عليك الذي أ ن ع م عليك ب النعم وزيادتها كذلك بشكر المنعم ي ن الذي تفضل عليك بالنعم وان تالم ربكم لئن شكرتم ل أ ز ي ن ك لكم ما انا ا م ف ي ه من نعم ت ر ي د و ن د و ا م ه ا وتريدون س ي ا د ت ه ا وتريدون ا س ت ه ر ا ر ه ا ل ا ب ا أن ت ش ك ر ه ا ه ا ه ا ه ا ه ا ر ا ه ا ه ا ه ا ه ا ه ا ه ا ه ا ه ا ه ا ه ا ه ا ه ا ه ا ه ا ه ا ه ا ر ا ه ا ه ا ه ا ه ا ه ا ه ا أ ا ه ا ه ا م ا ن ا ه ا ه ا ل أ م ن و ا ل ح ر ي ة أن ت ق و م و ا ت ع ا و ن جميعا في رفع هذا الدين عاليا نرفعه ب ا ل د ع و ة إ ل ي ه بين أ ه ل ي ن ا وذوينا وسنرجع الى ذلك و ن ر ف ع ه كذلك بتطبيقه في أ ن ف س ن ا لنقدم للناس نموذجا لما نريده ان ي ت ب ث ل و ه وان يعيشوه الاسلام هكذا افعل مثل ما افعل الاسلام هكذا في عقائده هكذا في عبادته هكذا في اخلاقه لا بد ان تقدم ل م و ذ ج ع م ل ي ة في نفسك وفي اهل بيتك من ا م ر أ ت ك وبنيك وبناتك تقول لهم يا ايها الناس انظروا هذا هو الاسلام الذي ا د ع ب ك م هذا ا ك ا ن ت م بكم او بغيركم وبمن او بغير م هذا الدين سيعلو وسيترح الذي ا ل ذ يساعد ي في رفع هذا الدين منا إن انما, إنما ي ط ر ب لنفسه بسته ل ويعمل لأجل ن ف س ه و ل أ ج ل م ص ح ت ه ف إ ن ت خ ل ى و أ ع ر ض إ م الله غني عنه جميعا الله عز وجل غني عنه جميعا ف إ ن الله لا تنفعه عباده عاده ب ولا تضره معصيه ع ا ص م وقال موسى جميعا ف إ ن الله غني عن العمل ف إ ذ ا عندما نقول ليتعاون الجميع في العمل لهذا الدين و ر ب ع هذا الدين وحب هذا الدين و ن ا بهذا ل د ي ن وأن ت و ا ز بهذا الدين و أ ن ت ع ا ل ي ب كل هذا الدين فتكون كل أ م و ر ك مرتابة تحب من يحب الدين وتعظم من يبغض الدين تتعاون مع من ينصر الدين وتتحب وتعاني من يعانى ه ا ل د ي ن فترتب كل أ م و ر ك حتى محبه قلبك وصحبتك من تصاحب من تحب فلابد ان ترتب هذه المحابه كلها على ما ي ل ي ه عليك هذا الدين اريد ان اقول هل الدين س ي ع م ل وسيظهر هذا وعب ربنا لنا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على د ي ن قليلا هذه ق ض ي ة حكم فيها ربنا ومن اصول الايمان ان تصدق الله بخبر ي ن ه فنحن نصدقه في وعده ونصدقه في وعيده فقد وعدنا أ ن يظهر دينه و أ ن يعليه مع وجود ا ل أ ع د ا ء و ا ل ع ق ب ا ت ولو كره ا المسجون ماذا تفعل ان نفيد من سيقوم في وجهك فيمن سيقاومك فيمن سيصدك فيمن سيعاديك قرر انه س ي ظ ض ر دينه مع وجود ا ل ك ر ا ه ي ة و ا ل ب غ ض ا ء و ا ل ص ه و ر ي ممن لا يريدون هذا الدين هذا الدين سيظهر هذا الدين سيعبد هذا الدين سيعبد و إ ن تولينا عنه إ ن تونا عظم ن العرب ي ك و ن به بعض ا ل ا ع ا د ي ف ت ح الله عز و ج ن قلوبهم ن ه ذ ا الدين و ي ع ت ر و ن ه ثم يقومون ب ا ل د ع و ة اليه ويقومون ب ا ل و ص ر ت ه نحن من العرب من أ ق ل الناس بهذا من اجل هذا الدين اوضوا ا ل ا م ا ك التي قامت بها بها من أ ج ل هذا الدين ومن أ ج ل وقعه ومن أ ج ل ت ح ك ي ن ه تجدنا العالم ا ل ذ ي ا يقومون ب ه في الكثير من د ق ا ع ا ل أ ر ض تجد أ ن المسلمين من غير العرب هم الذين قاموا ب ج ن ك ت ا ب ورفعوا رايته و ض ح و ا ب أ ن ف س ه م مع ما هم فيه من ك ل م ة ذات اليد ومن بعدهم عن مصدر خروج ه ا الدين من بلاد العرب ومعنوا مع لانه كلما كنت قريبا من م ص ظ ر الدين كلما كنت أ ك ث ر علما به و أ ك ث ر فهما له وكلما كنت عربيا و ت ف ه ا عربيا كلما فهمت بالمعاني ا ل إ ي م ا ن ي ة التي تدفعك الى العمل هم عادي عرفوا انهم حق أ ت ك ا ن ق ص و ق أ ن ن ا إ ذ ا ما عملنا لهذا الدين وما اتهزنا إ ذ ا لم ن ت ه ب في نصرته ف إ ن الله عز وجل قد ص و ف ن ا وحذرنا وهددنا أ ن يستبدل بنا أ ق و ى م ن غيرنا ولم ي ك و ن و ن ا ا ل ن ا في كسلنا وفي اعراضنا عن هذا الدين و العمل له قال سبحانه وان تتولوا يستبدل القوم غيركم ها ها, ها؟ ها؟ ثم أحساناً لانه ما هي المصلحه ان نذهب بكساله ونسلك ب ك ا ليس حكمه واضحه لنا وقد يكون لها عز و ج ه من ا ل ح ك م ة م ندركه وما ندركه لكن ربنا عز وجل قال لنا ما نفهم و إ ن تتولوا يستاذن قوم ا ل غ ي ر و م ثم ليكونوا امثالكم التولي و ا ل إ ع ر ا ض وترك ا ل ع م لهذا الدين هذا الدين سيذهب س ي في مشارق أ ر ض ل مغاربها وساعتن به ن ا س ه ن شاء الله بعز ع ز ي ف أ و بذل ذليل عزا يعز الله به اهل الطاعه وذل يذل به اهل الكفر أ و يذل به ا ل ج ف ر إ خ و ا ن ي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله زاوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها, ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ ما زوي ل منها لي مما النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر الى الارض لما زويت وجمعت وضم بعضها بعض نظر في بقاع الارض في ا ل ش ر ق والضب و ا ل ش ع ل و ا ل ج ن و ب إما ن ظ ر في كل بقاع الحق والله عز وجل وعده ان ملك المسلمين, المسلمين سيذله كل هذه البقاع التي ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم حين ز و الله لهم الارض اخواني لا اظن ا ل ش ر و إ ن كسر أ ن ه لا بد أ ن ه منتصر لا من ا ظ ب د ا أ ن الشر و إ ن كسر و ت ف ر أ ه ل ه و ت ف ر و ت ه معاونوه أن مسألة, مسألة مسألة نعم لا يزال الشر موجود ولا يزال الشيطان يوسوس ا لدين هذا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ح ك ا ي ة عن إ ب ل ي س انه قال و ع ز ا ل ك وجلالك لا أغيه وأغيه أعواحهم ما دامت فقال ي أبدانهم ف الرب عز وجل وعز ي س وجل ا لا ه ل ازال اغفر لهم ما استقروا اذن ا مساله الشر سيبقى سيبقى لكن هل سيبقى منتصرا و ح ك م ا لله حكم السنه نحن نقول انها ل ن تكن ان شاء الله لان الله عز وجل قال والمعاقبه المتقينه لا بد أ ن نعمل ا ل ح ي ا ا ل د ي ن ولا بد أ ن ن ش د ل التجوز بين الطور العرب الناس يعلمون كثيرا من امور الخير ل ك ن لا يعملون إ ل ا ق ل ي ن ا نحن نريد ان نعمل هذا الدين و أ ن نوقف حياتها و ان نفعل هذا الدين أ ن نحب و أ ن ن ب غ ى بمعيار هذا الدين و بما ي م د ي ن علينا هذا الدين اخواني ا ر ا م مما لا بد أ ن نعمله أ ن ن ع ذ ز بهذا الدين ف إ ن ه خصم ع س ا ت ن ا ت ح ت س به وترفع ر صف ا ن ه ه المسلم و ت م ز ى كل يريد ا ل ع ز ة ف إ ن العزه, العزة لله جميعا من يريد أ ن يعتز ه فيريد أ ن يرتدع ش أ ن ه ومن يريد أ ن يعلو قدره فليعتز ب ه ذ ا الدين الرباني هذا الدين الرباني الرباني يعني ان مصدره رب العالمين فهو ليس دينا بشريا اجتمع س ا ف د ه الخلق واله قانونا وفسورا ل وقال تبعو الله ديننا ربان ي والربانيه ص ف ة مستمره له ل أ ن ا ل أ د ي ا ن الاخرى ليست ت ق ت ن ا كان أ ص ل ه ا ربان ي أ ي ل ا ت ه عند الله تبارك و ت ع ا ل ك أ م ا ديننا فهو موصوف ب ا ل ر ب ا ن ي ة ا ل م س ت م ر ة ف إ ن ا ل أ د ي ا ن ا ل س ا ب ق ة قد حصل لها ما لا يخفى ع ل ي ه م مما قصه الله رب العالمين علينا أ ن ه م حرقوا كتبهم وزادوا فيها ونقصوا و أ ن ه م قصروا ما نزل إليهم هل كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحركونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فهؤلاء حركوا الكلام وذاكوا ونقصوا ثم لما ذ ا ب و ا الى خ ل ن ص و ص فسروها تفسيرا خاطئا ليضلوا الناس بذلك قال الله وان منهم لفريقا يلوونه لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون ع ظ ا ب ا ل ك وهم ن ع ل م و ن ه ا اذا دينك رباني دينك لم تعبث به أ ي ض العابدين دينك دين محفور ف إ ن الله هو الذي تكفل بعرضه وتعهد بذلك ووعده انا نحن نستند الذكر وانا لهم لحافظون فمما ينبغي أ ن يقول في هذه ا ل ف ق ر ة أ ن تعتز به و أ ن تستطيل به على أ ه ل الكفر والشرك الله أ ع ل ى و أ ج ل ل م ل ع ز ة ولا ع ز ة لهم قال الله مولاك ولا لولا لهم حتى كنت ت س ت ح ي من لحيتك اذهب الى درس عنك ل الى م او اذهب سرطة كل ذلك و ا ع ت ذ بدينك وارفع ر أ س ك به واعلم انك على خلق مستقيم إنك على و ج ل و ه شوه عن الاسلام لم تكن ص و ر ة م ش ج ع ة في ت ص ا و ر الشبهات حوله وجعلوه هو و ا ل إ ر ه ا ب قرينين والإرهاب نحن مهمتنا اكبر ان يكون هو دعوه الناس المسلمين الى د ي ن ه هذا جزء من ا ل م ه م ة المنوطه به و إ ل ا ف ا ل م ه م ة اعظم من ذلك الكثير المهمه ان ندعو, أن ندعو العالم كله الى الاسلام ل ز ه و إ ل ا فنحن أ غ ش ى أ ن ن ك و ن محك و ن ب ه ذ ه ا ل ن ا س إ ذ ا حاسبهم الله أ و ق ف ه م بين يديه سبحانه و الحساب لم تسأل؟ لما لم تسلم و قد اخبر النبي صلى الله عليه و سلم بما و ص ح عنه عند المسلم و غيره و ما يسمع في أ ح د هذه الامه من ي ه و د ي ن و النصرانين ثم لم يؤمن بي الا ك ا ن ل ا ل ن ا و لم ك ا م نحن لا نقول ب كل النصارى ولا نقول ب كل اموالهم ولا نقول الحكم على أ ع ر ا ض ه م ولكن لا نقول أ ن ه م على ش حق ولا نقول أ ن ه م من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن من اهل ا ل ج ن ة أ و أ ن ه م اخوتنا لا أ خ و المؤمن أ خ و المؤمن إ ن م ا ا م ن م ه م خ و ه لكن نقول يجب علينا العدل ف ي ه ف إ ن الله أ م ر صديق. لا ا ذ ف ا ذ ا ولا اشهد ه ذ ولا انتهت عرضه لك عيد ا ل ع ل ع ي د ان ل ع الله امر بالعدل مع الجميع وامر ب ا ل خ ص ض مع الجميع مع قرابتك ومع اعدائك ولا يجري من لكم سنعم قوم اي علاقه فعزين. فعزين. يا أيها الذين يمنوا قضمين قولوا بالقصة سهداء الله أ ولو على فكما س أو ل و امرك ل والأقصير بالعدل والانصاف والقصد وان كان طرف الخصومه الاخرى من عذاب الاعداء من هذه ا ل أ م و ر التي ي ن ب غ علينا أ ن تعتز ب د ي ه و أ ن تقوم له و أ ن تدعوا له و قلت لكم نحن م ت أ خ ر و ن في ا ل د ع و ة جدا ي ن ب غ علينا أ ن ينطلق منا أ و ل ا د ينفر و يخرج من بيننا ل د ع و ة غير المسلمين إ ل ى هذا الدين الوقت السريعة الأمر يحتاج إلى وإلى كأنه أكثر أكثر من يمر غير تربح شاركونا اراءكم واعتذروا لي م لله ا ع ن ا ل س ل ك م واعتذروا بما ل ذ ي ر ح م والحمد تعالى و لله ا ل ت ع العالمين ى خ والسلام أخواني ل ي ك م ورحمه ا ل أ ن ك م ت ع ل ن جميع البحث أخواني من هذا الطريق المجرم الذي ي ق د ل ه والذي ي ذ ف ع ه والذي لا يخاف ف الله لومه ان يسر الله معنا ان ي ا ك ل ه م وان يريح الامه من شدهم وان ص ب إ خ و ا ن ن ا في ل ي ل ي ا عليهم أن ونحن ايضا ك ا ن شيء نفعله ا تجاههم اننا نقدم لهم ما نستطيع ان ل الدين لا تستطيع أ ن تشتري طعام حتى نكتب مع ا م و ا ل ن لا تستطيع أ ن تشتري شيئا ليل ل أ ن ه نحاصره من كل جانب فتبرع المشايخ حفظه الله تعالى في أ ك ث ر من مكان حتى مده عام مصري طلع أ ك ث ر من ق ا ت ل ة وذهب إ ل ى ليبيا وبعض المشايخ على راسهم الشيخ محمد النقي حفظه الله د فان شاء ي الله تتقبل م ق ا ت ل ة الوطن ف إ ن ن ا نريد أ ن نشرك فليستطيع المشركه أ ي شيء والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ع أن يقول سبق ترهامنا فالي ل يطبع نسل ب أ ي شيء م ش ا ر ك ه ان شاء الله في اخر ما يقولنا نوره عليهم الان اللي يطبع نسل ب أ ي شيء م ش ا ر ك ه انا أ ف ر ق شيئا خ ا م س ان يعرف الاخ لانه ممكن الاخوه لم ي أ ت و ا مستعدين ب ا ل ث ي ع ر ف ا ل خ و يعرف هاتفه ويعرف, ويعرف مقره ويعطونه ا ا ل ن س قد ثياب ومال ن ه كل هذا مطلوب رقم, حكي. حكي. رقم ومقر مقر مصرر مرة يقصد يقول يقول يزم هاتف له فيه الله هنا الله ان شاء النبي ان شاء لنا يأتي لأي عشق ان ل ل تعالى ه ي ك و مسؤول ما حد ان شاء الله يكون مسؤول عن ل جامعه تمرات ولو ع ر ف ا تمرات شيء انا تمرت اي ا شخص واحد لو حد عنده اي شخص ا ج ة ايشيئ لانه ي هم ق انشاء المرنين الامر الثاني ذ ي جايب ايشيئة الشيخات الحريرية هما حبه الله انه من المطورة المنحة طبعا تتامع مسائلت عدادة في خوف او تخوف ان العلمانيين يهجموا على او ك ل و ن ا ل ن ظ ا م السبب ا ق كانت ي في, في النشرات ا ان هما ولكن يمكننا ان نبصر الناس بالحقائق اولادنا ان احنا مازلنا برضو في منحات الضعف والاستماعات ومعاهم الابواب العاديه ومعاهم القنوات والاراضي إ ندع نحن خلاص التصورات ا ل ق د ي م ة والافكار القديمه تغيرت ونحن إ ن شاء الله تعالى م ر ب و ن ا في طريقنا ومنهجنا لا نعيد عنها فالذي يدعي قاله م ش ا ي ب ن ا الاخر إ ن احنا نتحرك أ ي امر يستطيع نرقي الاوراق الاوراق موجوده ما في ا ل و ر ا ق ي س ت ط ي ع أ ن نطلع ل ى ا ل أ و ر ا ق ونبص الناس بهذه ا ل ح ق ا ة بكرة الجمعة ستنوزة يبصر شاء الله الناس أفليون وإن ح ئ ا وفي موده العلم م وفي موده العلم ا ن ي وفي ن موده ص ر ر ي ف ك ن ويفسرونا ب ك العلم حاجة النبي ي ر ي ل و ن ان يصلوا ا ل ي من طمس قويه هذه ا ل د و ل ة التي سيحفظها الله تعالى رغبه فينا فالإيه ل كل وقت من الناس الحق أن بين الناس كل التعدادة لكن المصارف المفاسم الدين م مش قديم من مدى ك ا ان صحيحنا شئنا ن ينفع بين ينفع بين يعني وقت وعلى والدوء اتجاجها المصارف فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح ومثله تزاحم ا ل م ف ا س د ت م ح يقدم الازمه من المفاتيح ونحقص بهذا اعلى المصالح نحن فوت الفرصه على العلمانيين وعلى الليبراليين وعلى هؤلاء الناس انهم أن يطمئنوا حقيقه هذه الدوله وان يطمئنوا يدها سؤالي ي ل ومن الناس هذا الوعي ذلك م فضيله تعالى اثبتت هذه الاحداث ان احنا صمام هذه الام ونحن الذين حافظنا على هويه هذه ا ل أ م المشايخ هم تحدثوا من بيئه طائفيه وفتحها ناخذ وبيئه خ ط ي ر قلنا شعارها ونسال نتحرق و ا الله د ي ن نسأل ل ل ا تعالى ان يحفظ مصر أ م ن ا أ م ا ن ا شقاء ر ق ا ء وسائر ا ب ل ا د ا ل ا ا ل م م ي ن و ن س أ ل الله تعالى أ ن ينزل علينا ا ل س ك ي ن ة و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن ي و ك ا لديهم في الارض و ن س أ ل الله تعالى أ ن يجعل في بلدنا مناخا يذل فيه أبو معصيه ويعز فيه أبو طاعته موسيقى <تصفيق> ل ا ن ن م ا و ص ل ك م عنها شيء تقول ولا حاجه تشبه حفظ الله والصلاه والسلام عليكم